قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومهذرين لألا, لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 وكفى الله شهيدا إن الذين كفروا وصدقوا عن سبيل الله قد غلبوا الظلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهازا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا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 عيسى بن مريم, مريم رسول الله, رسول الله وكلمته, وكلمته ألقاها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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر بذل حض يبين الله لكم أن تظلوا الله بكل شيء عليم